Ok, Bismillah, Rabbi, k Allah, di, xalak, xalak, al insan, min alak, ok, ve أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ في قرآن صوت في آفاق الحياة.